قسمو قسمين علوم الأدوات وعلوم الغايات العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين علوم الأدوات وعلوم الغايات علوم الأدوات هي الأداه التي تعمل بها الأداه التي تعمل بها أما الغاية أو علوم الغايات هي العلوم التي تعمل فيها يعني ايه يقول لك مثلا الفقه وأصول الفقه أنا بأخذ علم أصول الفقه بادخل على الفقه أطلع الأحكام يبدأني علم الفقه بعمل به ولا بعمل فيه فيه علم أصول الفقه بعمل به إذا دي اسمه علم أداة دي اسمه علم غاية لأن دي النهاية لأنا عايزة رحلة فعلوم الأدوات هي علوم الأدوات هي أصول الفقه أصول الحديث هو مصطلح الحديث أصول التفسير أصول اللغة أو علم النحو خاصة وعلوم القرآن علوم القرآن طب. أما بالنسبة أيها نعم اللي هي تسمى علوم الآلة هي نفس المسألة ليه سمية علوم الآلة لأنها آلة تعمل بها تشتغل انت بها كأنها آلة طيب بعد ذلك علوم الغايات علوم الغايات وهي علم الفق علم التفسير علم العقيدة علم السيرة الأشياء التي ستخرج منها أحكاما خلاص أقول لك يعني إزاي بتشتغل فيها يعني مثلا عندي السيرة عايز أطلع منها أحكام أطلع منها فبروح وبطل القواعد والضوابط وعلوم الآلات وأروح على السيرة أطلع منها أحكام أقول لك الموقف ده يستفاد منه وجوب كذا الموقف ده يستفاد منه تحريم كذا ما دي يستفاد منه أن أنت لما يتزاحم عندك أمرين تختار الأعلى وتترك الأدنى وهكذا كذلك علم الفقه وإيه علم الفقه؟ أن عندي الأحكام موجودة في الأدلة مش علم الفقه والحلال والحرام الحلال والحرام موجود فين؟ في الكتاب والسنة فأنا عايز أطلع أحكام من الكتاب والسنة أطلع إزاي؟ برضو معي علوم الأدوات وأذهب بها لي الأدلة عشان أخرجوا الأحكام فهذا هو المراد يعني الفقي لا يستطيع أن يكون فقيا إلا إذا كان معه علوم الأدوات أو الألات وإلا كيف يعمل لذلك نقول أن علوم الأدوات هي البداية أو هي الأطفل التي ستعمل بها فلصت ومن هذه العلوم هو علم حصول الفقر وفي الحقيقة هم يعتبرونه من أهم العلوم لتعلقه المباشر والغالب بالأحكام الشرعية وفهمها وتبليغها للناس طيب علم ووصول الفرح أي علم قبل أن نتعلمه لابد أن نتعرف عليه يا ذا أنتوا شايفين جاء بما يتكلم في السيرة عرفنا جزيرة العرب وكان فيها إيه والوضع إيه عشان أتعرف على المكان الذي أشتغل فيه كذلك وصول الفقه قبل أن لا لابد أن أتعرف عليها كيف أتعرف عليها؟ يقول لك من مبادئ يسموها المبادئ العشرة أعرف إيه تعرف علم وصول الفقه حكم تعلمه إيه من أول من وضع هذا العلم تب إيه فيدته هذه الأشياء التي تتعرف على العلم وهذه الأبيات جمعها الصبان في قوله إن مبادئة كل فن عشرة إن مبالي كل فن عشرة الحد الحد والموضوع ثم السمرة وفضله وفضله الفضل ونسبة والواضع والاسم والاسم الاسم الاسم الاستمدار الاستمدار حكم الشارع فمسائل مسائل فمسائل فمسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درا الجميع هذا الشرف والبعض بالبعض اكتفى ومن درا الجميع هذا الشرف يقول لك إن بعض الناس اكتفى بعض المبادئ العشرة لك اللي يعرف المبادئ العشرة كلها يحيز الشرف والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع در من الدراية يعني ومن در الجميع هذا الشرف دي تلاقيها عشر مبادئ نقولهم تاني إن مبادئ كل فن عشرة ترجع معايا كده الحد والموضوع ثم السمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع والبعض بالبعض اتفى ومنذر الجميع هذا الشرف الحد الحد يعني التعريف يعني مثلا زي احنا في المسجد نقول ما هو حد المسجد بنقول يعني ايه هذا اللي هي الصور مع هذه الاركان وهذا هو حد المسجد وعشان اعرف المسجد لابد ان اضع عليه حدا فهو دي التعريف زي يقولك يعني ايه التعريف عندي العلوم الشرعية كثيرة عندما ما عن بعضها فبيضع لها حد فحد علم أصول الفقه هو تعريفه هو العلم بالقواعد العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلي من أدلاتها التفصيلي. بس للتعريف عندك بتلاقي التعريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قاعدة ودليل وحكم. العلم بالقواعد يقال القاعدة التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية أدل الحكم من أدلاتها التفصيلية. أري الدليل. لقوا أنت عندك أي حكم؟ عشان تطلعه لازم تبقى عندك حاجتين: القاعدة والدليل. لقوا قاعدة زائد دليل يعطينا إيه حكم؟ طيب من هنا بدل ما إحترف نقول إذا اللي ما عندوش قواعد ولا علم الفقه ما دليل بس يستطيع طلع حكم؟ يقول إزاي؟ نبود أن يكون معك القاعدة مع الدليل عشان تخرج الأحكام. يعني مثلا قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم يقول إيه حكم أكل مال اليتيم حرام إيه منين حجبناه حرام منين إذن عندي الدليل ولا تقربوا مال اليتيم وعندي القاعدة يقول النهي يقتضي التحريم يبقى إذن أكل مال اليتيم حرام ما ينفعش الدليل بس خلاص وأقيم الصلاة تقول لي الصلاة واجبة فتبجبتها منين الأمر أو يبقى أقيم الصلاة الدليل ودي فعل أمر والقاعدة تقول الأمر يقتضي الوجوب الاثنين مع بعض يطلع الحكم أن الصلاة واجبة فضل يعني يأتي تفصيل الكلام دي طبعا بأصله لكن هي تكمة القاعدة ما لم يأتي صارف يصرفه والصوارف لها إضواب ه يأتي في باب الأمر بالتفصيل إن شاء الله. كان بنضرب أمثلة على القواعد تقد. مثلا زي حرمت قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. يعني حرمت عليكم أمهاتكم. يعني النكاح طب فين كلمة النكاح جبتها منين؟ تب حرمت عليكم الميتة. نه نكاح الميتة. تب جبتها منين؟ يقول لك ما هي معين اللفظ واحد تقريبا حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الماء فجدت قلت هنا النكاح وهنا الأكل جبت منين في الدليل الدليل مش في كده لكن جبناها منين من القاعدة انت جيت تبص القاعدة تجد هي اللي وضع حطك الموضوع تماما جات من القاعدة نقول احنا اصلا لو جينا نرجع لمسألة الأحكام أو التحريم أنا مربونا يحرم علي شيء يحرم علي عين ولا حدث عين ولا حدث يعني مثلاً الخمر إيه اللي محرم عليا فيها؟ الشرب صح مش دي الأصل؟ شربه لإيه؟ الخمر طب شرب بالخمر دي عين ولا حدث؟ فعل فعل ما أخذين بالكم؟ يعني مثلاً المرأة يحرم عليا أن أنظر لها يقول هي حرام بالنسبة لي هي ذاتها ولا إيه اللي حرام؟ ده الحدث لو النظر ده بالمصافحة طيب الزنا كل دي السرقة كل دي أحداث فما فيش تحريم لعين أصل التحريم في الغالب يكون ليه لحدث خلاص يعني زي كقول لك لما الحكم ييجي التحريم على عين يقول لك ما فيش تحريم للعين لازم ترجعوا لحدث لازم ترجعوا لحدث يعني ما لك الخمر حرام أقول لك يعني حرام أقول لي يعني شرب الخمر أنت رجعت ليه للحدث الدم حرام يقول لي يعني ايه الدم الشرب ايه الدم خلاص لحم الخنزير يقول لي يعني اكلوا لازم يترجعوا لحدث فالذي يقول لك الحكم لما يجي على العين على طول لازم يترجعوا لحدث بس مش ترجعوا بمزاجة ليه قواعد تعال فوقت بالقاعدة وبعد كده نشرح القاعدة بتقول اذا علق اذا علق الحكم بعين رجع عرفا ولغة لما جعلت له هذه العين لما جعلت له هذه العين ايضا يقول لك الحكم لو علق بعين انت لازم هترجعه لحدث تب ايه الحدث اللي رجعه يقول لك لما جعلت له هذه العين اصلا شوف العين دي اصلا مخلوغة ليه وترجع الحدث ديها زي يقول لك المرأة اصلا خلقت ليه لنكاح مش لقى اي متعن المتع الحلال اللي هو النكاح تب الانعام للأكل يبقى دي الاصل بتاعه إذن يقول لك حرمت عليكم الأمهاتكم أمهاتكم هنا علق الحكم بعين يعين الأم يقول لك رجعوا لما جعلت له المرأة مش الأم بقى لما جعلت له المرأة فالمرأة أصلا جعلت للنكاح إذن لما قال حرمت عليكم الميتة أنت أرجعتها للإيه؟ للأكل على طول ليه؟ لأن الأنعام أصلا جعلت للأكل المرجع دي أنا جبته منين ما عنديش في الدليل لكن هو عندي فين في القاعدة لذلك أنا أعجز مثلك أن أنت لن تستطيع أن تخرج أحكاما إلا أن كنت حفظه لكن حكم غريب عليك معك دليل بس تقدر تقلع من حكم هذا أمر يستحيل مع القاعدة بس تستطيع تطلع حكم وقول لك هذا أمر يستحيل لابد أن يكون معك القاعدة ومعك الدليل بعد ذلك تخرج الحكم طيب هذا هو الحكم يبقى إن مبادئة كل فن عشرة الحن رقم اثنين الموضوع موضوع علم أصول الفقر يقول موضوعه بيان طرق الاستنباط بيان طرق الاستنباط وبيعلمك إزاي تستنبط الأحكام بيعلمك إزاي تخرج الأحكام كيف تفهم الأحكام يعني مثلا أنا عندي أحكام جديدة يعني مثلا أقول لك حاجة يقول لك مثلا حكم الصلاة في الطائرة ها. يجوز ولا ما يجوزين في قبل يجوز, يجوز. يقول لك ما الدليل أو على الدب ما هو يجي يقول لك تبديل دب ودي طائرة ها. نعم على السفينة تب دي طائرة ودي سفينة ايه وجه الشبه ايه يقول لك القياس ليه هم قسعة السفينة ايه يجتهد كده انا عايز مسألة جديدة عايز اعرف استمت فيها الحكم افكر ازاي انا الاصل اني بصلي على الارض تب الطائرة على الارض لا تب ايه اللي بينها وبين الارض هواء فأجي أدور بقى عندي في الشريعة إيه اللي شبيه بيها يقول لك السفينة ليه السفينة على الأرض لا أموال على إيه على المياه ويقول لك كلاهما ليس على الأرض لكن بينهما وبين الأرض ويقول لك أحكام الطائرة هي هي أحكام لإيه السفينة خلاص ويجي بعد ذلك بعض المسائل يقول لك مثلا على كلام يعلماء مثلا طلعوا الجمر يقول لك لو مثلا مسلم طلع القمر يصلي ازاي ويتجه ازاي للقبلة الحوادث دي فيقول لك بيعرفك ازاي تستمضت ولذلك احنا بنقول القواعد المنضبطة ديت زي ما لسه يتكلم في السيرة بيخليك ماشي على نور وإن كنت خطأا ماشي على نور وإن كنت خطأا ازاي لذلك النبي يقول لك لذا اجتهب الحكم فأصطى له أجران وإن فله أجل. إذا اجتهد يعني اجتهد مشي على الطريق السليم عنده القواعد وفكر وبالضوابط ومشي لكن اللحظة الأخيرة الخطة الأخيرة دي في الصواب دي توفيق من الله ممكن واحد يوصل والثاني في الآخر يروح الحواد بعيد يقوم يأخذ أجر الاجتهاد لأنه مشي مصبوط لذلك تلاقي العلماء مختلفين وكل واحد منهم يعني راضي له أجر أو أجران وعارف هو, هو بيعمل إيه فكانه يعني شايف المسألة سائر بنور لكن الإنسان اللي مش ماشي على قواعد منضبطة وأصيلة تتجينه زفزب وإن كان على الحق أي كلمة كده ممكن يترجعه مستوى مش على الأرض إيه؟ صلبة بنقول نقول دراسة هذه القواعد يعني تجعلك كسائرا على نور مثلا لو أنا جادر اجتهد فاجتهد فإذا مش جادر اجتهد بقلد تبتقلد مين وتتبعه ازاي والقواعد كده وخلاص بأمشي ما بنظرش لحياة حوليه فإذلك نقول أن يعني القواعد هي أساس النور الذي تضي لك الطريق وتجعلك تعبد الله وأنت مطمئن. طيب هذا هو الموضوع بيان طرق طيب سمرته ليه الفائدة ابن تيمين رحمه الله يقول سمرته هي معرفة الدارس مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة معرفة الدارس مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فقال هو معاها هو القواعد يسمع الدليل يعرف ماذا يريد الله من هذا الدليل القرآن وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة لذلك وكفى بها فائدة فالإنسان في الدين لا يريد أن يعرف إلا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم طيب فضله دي رقم أربعة مشكلة أربعة آه. الفضل دائما يتناسب مع الثمرة يتناسب مع الثمرة يعني كلما كانت الثمرة عظيمة كلما كان الفضل عظيما الثمر يعني نص نص الفضل زيها، والفضل يخرج من الثمر. لذلك قلب مخلون هو من أعظم العلوم، هو من أعظم العلوم، وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. نسبته هو علم من العلوم الشرعي. نسبته علم من العلوم الشرعية نسبته هو علم من العلوم الشرعية الواضع رقم ستة الواضع أول من دون فيه أول من دون فيه كفن مستقل هو الإمام الشافعي. أول من دون فيه كفن مستقل. زل إحنا نقول أصول الفقه الإمام الشافعي أول واحد حط فيها كتاب. أصول الفقه كانت موجودة قبل الشافعي واللي هو أول واحد وضعها كانت موجودة. وإلا بنقول طب الإمام مالك كان بيطلع الأحكام ولا والإمام حنيفة تبع الصحابة رضي الله عنهم ما بالقواعد. لكن هي كانت موجودة لكن ما كانت مدونة. لذلك هذه معنى العبارة اللي أقول لك أول من دون وكفن مستقل كما أقول لك أن أصول الفقه موجودة في الكتب لكن متناثرة يعني ممكن تلاقي كذا قائدة في كتاب الفقه كذا قائدة في كتب الحديث هنا قواعد هنا قواعدنا هو أول واحد جمع القواعد وعمل كتاب اسمه كتاب اللي الرسالة فوضع فيه هذه اللي القواعد طب أطاع المكن يكون هذا سبب من الأسباب. لأن الأشياء دي كانت موجودة، لذلك الصح كانت موجودة أيضا في أذان الصحابة. نعدنا يعني مسألة بس يعني طول شوية ليها سب سب الوجودات. الشيء لو موجود في الزه يعني مثلا علم زي علم الأصول علم النحو مثلا اللغة دي كان مكتوبة أيام العرب ولا في أذانهم؟ زي يقول لك دي وجود إيه؟ زهني موجود في الزه. بعد كده في عاصر سيدنا علي أبو الأبس ودولي راح كتبها فأصبحت موجودة وجودة بسموه رسمي يعني انكتبت في الكتب يمكنها موجودة ذهني ورسمي بعد كده غاب الوجود ذهني زي حلم بالوقت كده وأصبحت موجودة وجودة رسمي فقط فباجي يعني أدرس النحو تاني بدرسوا ليه عمش عشان داني طول ما نماشي مسك الكتب معايا أو أي حد يسألني مسألة أدور في كتب الأصول لا عشان أحطه في الذهن تاني يبقى رجعوا من الرأس للذهن ثاني يبقى موجود عند الذهن وليه والرأس هو دي اللي بيحبس في علم وصول الفرق هو كان موجود في أذهانهم بعد كده راح مجمعه الإمام الشافعي وأصبح موجود في الرأس بعد كده غاب في الأزهان أصبح قليل فدراساتي لي عشان أرجع للذهن مرة ثانية لكن الصحابة كانوا يتعاملون به بل كان منه قواعد موجودة قبله النبي صلى الله عليه وسلم في قواعد عامة في الشرائع يعني نقض مبحث مبحث العام في الفاظ لما تيجي بتدل على العموم مثلا الناس دي الفاظ يدل على عموم الناس يقول لك مثلا كان الالفاظ دي موجودة قبل النبوة كمان يعني لما جاء الملائكة لإبراهيم عليه وعنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية في مثل إبراهيم. إن كلها بما فيها يجب بالعموم إذن قال إن فيها لوقا إذن هتقولوا فيها لوق قالوا نحن أعلم من فيها إيه؟ لننجينا النودي بيسموه التخصيص إيه التخصيص طال اللي فقواعد موجودة كمان قبل الإسلام في الشراعي الأخرى لأنها قواعد عامة تكلم بها الله تعالى فلذلك نقول أن هذه القواعد كانت موجودة وكان صحابة يفهمون بها الأدلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مثلا في التشهد السلام عليك يا نبي وعلى الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال لي ايه بيانا تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض منين هو لفظ عمولنا العباد الله الصالحين لفظه عام خلاص يبقى نقول أن الملم الشفعي لم يؤلف علم وصول الفقر ولم يضعه من العدم ولكنه أول من دونه كفن مستقل انفهمت العبارة؟ طيب الاسم اسمه علم أصول الفقه الاسم اسمه علم أصول الفقه الاستنباد يعني من أين يجتمد يجتمد من الكتاب والسنة عامة قواعد أصول الفقه تخرج من الكتاب والسنة نعم ما هو الإجماع من الكتاب والسنة يعني هي الكلمة اللي نتسافتها أولا يعني نقول وكل شيء خارج عن الكتاب والسنة فلا بد أن يقره الكتاب والسنة يبقى ومرجعه إلى يعني في بعض قواعد اللغة بنحط نقد منها قواعد أولاً لعلم وصول الفقه بس تكون قواعد اللغة موافقة للكتاب والسنة بقواعد مثلا ممكن تخالف يجب خلاص؟ يبقى نقول الأصل الكتاب والسنة وكل ما يوافقه نعم آه نعم يعني نحن نقصد الإجماع هو دليل من أدلة الأحكام دليل لكن سواء نأخذ منه قواعد أو ما نأخذ شيء لكنه دليل آه الأمر الثالث وهو حكم الشارع حكم الشارع يعني حكم تعلم علم أصول الفقه هو فرض كفاية فرض كفاية يعني اين فرض كفاية يعني اذا قم البعض سقط عن طب يعني مثلا عندي جنازة نحن عايزين اربع يشلوها واحنا مليون المزج فرض طلع مننا اثنين يبقى سقط عن الباقي ولا لا يب يبقى, يبقى مش أي بعض أو يبقى البعض اللي الكافي يبقى إذا قام به البعض الكافي لابد ما يك بالنسبة لي لا يعني بنضرب مثلا مثلا أو يعني ممكن في اثنين يحملوه على حسب الجنازة يعني على حسب العرف الموجود يعني مثلا في زمن كان يشيلوها اثنين احنا دلوقتي عملنا شكل اللي ايه؟ اللي ايه يشيلها اربعة مش اقول لا لازم اثنين يشيلوها افتصم تحتي. لا يعني ايه؟ على حسب الحال دي مسألة يعني عرفية يخرج القدر الكافي لذلك الكلمة عامة منضبطة المهم ان يكون القدر كافيا واحد كافي خلاص اثنين تلاتة اربعة على قدر ما يكفل فرد الكفاية فرد الكفاية يحتاج الى نظر لهم صراحة يعني أغلبنا ينظر لكلمة فرد الكفاية للنصف الثاني وهي كلمة كفاية، لكن ما ننظرش لكلمة فرض فرد الكفاية منقول فرض ذلك العلماء اختلفوا يعني في خلاف عارض ما هو الأفضل فرد الكفاية ولا فرض العين؟ لا حد بعض العلماء قال فرض الكفاية أفضل. يعني رأي لبعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل ليه؟ قال لأنه لي فرض العين. يعني فائدته تعود على نفسه واحد يصلي ياخد أجره أما فرض الكفاية فإنه يعود على الأمة الأمر الثاني أنه في فرض الكفاية يرفع الإثم عن جميع الأمة أما في فرض العين يرفع الإثم عن نفسه زي لك أن فرض الكفاية أمر عظيم جدا لا يستهان به لكن كلمة فرض كفاية بصراحة يتهد العصاب طالص لذلك تلاقي ناس يتعاملوا معها بهدوء وهذا من الخطأ والخطر وهذا هو السبب أن عامة فروض الكفاية لم يخرج فيها القدر الكافي إلى الآن وإلا لو استعرضت أي علم من العلوم الشرعية في الحيز الذي نعيش فيه مثلا أو القطر الذي نعيش فيه وترى هل خرج منه القدر الكافي أم لم يخرج منه القدر الكافي طيب نقول إن لم يخرج القدر الكافي يجب من الآثم الجميع يعني إحنا لو عايزين عشرة طلع تسعة يوقفوا ضد واحد من الواحد الآثم جميع الأمة تأسم لهذا الواحد لذلك لازم يخرج لازم يخرج القدر الكافي عشان يرفع الاسم عن الأمة ودي مسألة تحتاج إلى إيه إلى رعاية يعني مثلا يقول لك علم زي علم أصول الفقه أو علم زي علم الفقه دي تعلموا فرض كفاي مثلا طيب يعني ماذا تعلموا فرض كفاية؟ يعني كل الأمة مخاطبة بأن تخرج القدر الكافي مش معنى كده أن الناس اللي نايم في بيته واللي شغال واللي بيعمل كل واحد في حاله واثنين ثلاثة في المسجد جاعدين بيتعلمه لا ده الصحيح تصور هذا الأمر يجعل فرض الكفاية يشغل كل الأمة اللي نايم في بيته ومش قادر يتعلم بيسأل هو القدر الكافي خرج ولا لا هو الاسم نازل فوقه فوق الأمة جميعا كل القادر واحد يقول تفرج من اللي قاعد في بيته ولا ذه مش قادر يتعلم لفهم الشقيق يقول لك كلام المعني أن فرض الكفاية لو نظرت له نظرة أعم لو كفرض العين لو جدته كفرض العين من ناحية إيه؟ يقول لك إنه يجب على القادر أن يقوم يعني مثلا عزيل فقه مين اللي هيجي يتعلم أصول الفقه؟ اللي هيجدر يتعلمه يعني مش هاجي لواحد مثلاً مش قادر يتعلم ممكن مش يعرف يقرأ ويكتب خالص ويقول له لا لازم يتعلم أصول الفقه في ناس تستطيع أن يتعلم يقول هذا قادر وجب على القادر أن يقوم طيب غير القادر إيه؟ يقول لك ووجب على غير القادر أن يقيمه أن يقيمه يعني مثلاً أقدر أتعلم بس مش معايا فلوس أشترك تبقى أصول الفقه واحد مع فلوس لكنك ليس جادر يتعلم واجب عليه أننا نقوم وواجب عليه مش مننا أن يقيمني واحد لا جد مع فلوس ولا جادر يتعلم يقول لك لكنه يستطيع أن يدعو ويتضرع في جو الليل أن ربنا يخرج القدر الكافي عشان يرفع عنا هذا الاسم وهذا الزن فعايش المسألة حسن المسألة فعلا كبيرة وتخص الأمة كلها وكذلك لما أجد الشباب اللي يحمل هذا العلم يجوم يتعلم يعني أدعو له وأدفعه، هذا رايح يشيل عني مصيبة كبرى حال على الأمة كلها. فزي ما يقولك إن فرض الكفaya أمر عظيم جدا. مزايح أنا متصورين يعني كفaya لذلك يعني الشيخ مصطفى السلمي في كتاب التأسيس قال تعلم مفصول فرق فرض عين. سأل المشكلة دي رايح هذا الفرض عين. تبي ليه فرض عين يقول لك أسرئل فرض من فرض الكفaya وفرض العين. تعالوا بشو كده شوف تصور العلماء مجزأين. وعلاج للمسألة أي مثلا صلاة المغرب هيؤذن للمغرب قبل من صلحنا الكل يبقى المغرب واجب على مين على الجميع خلص طيب زي ما قلنا عندي مثلا علم وصول الفقه يقول فرد كفائي لسه مطلعش منه ولا واحد يبقى الفرد على مين على الجميع طيب خرج اثنين ونحن عايزين خمسة يبقى الفرد على مين على الجميع هذا يقول لك آه ده فرض العين هو هو فرض الكفاية قبل العمل الخلاف امتى بعد العمل أذن المؤذن للمغرب نصنا صلى ونصنا ما صلىاش نقول له لا ما ينفعكش لازم تصلى لأنه بعد العمل علم الوصول عايزين عشرة طلع العشرة نقول للبجن فخلاص يجري بعد العمل لكن ده لك قبل العمل الاثنين واحد المغرب واجب على الجميع وإخراج العشرة واجب على الجميع. لذلك قال لك إحنا اليومين دول خرج إلى قدر الكاثر ولا ما خرجسين قال لك ما خرجش قال يبقى إحنا لسه فرض عين يبقى الحكم لسه معلق بالجميع بس بدل من أقول فرض كفاية وهد الناس شوية لا أقول لهم فرض عين ويسخنهم شوية والحكم في النهاية واحد فهو يعالج مسألة تخص الواقع لكن عامة العلماء قديما كانوا يقولون فرض كفاية بس لأنهم يعلمون ما معنى قدر الف... ما معنى فرض الكفاية لكن احنا في الحقيقة يعني اوشكنا ان نتعامل مع فرض الكفاية على انه سنة يعني حتى كثير ممن يبدأ في تعلم هذه العلوم يعني ممكن لأي سبب اتلقي يعني يتعلم شوية ويسيبوا الموضوع خلاص ودي امر خطير لذلك ابن التمية رحمه الله يقول يعني ان الشروع في العلم كالشروع في الجهاد فكلاهما يجب بالشروع طالما أنه وجد في نفسه أنسا والأمة تحتاج ذلك يعني هو ينفع يتعلم والأمة محتاجة نقول له مشب مدافع لا لن تتعلم على قدر طاقتك ووجب على جميع الأمة أن تساعده وإن فكل سيبوء باسمه وزمله يعني هذا هو حكم تعلم علم وصفك وحنا يعني, يعني كلامنا شوي في الموضوعين لأهميته لأن المسألة دي في كل العلوم الشرعية هذا النظر ونحن ننظر إليها نظرة غير المنظور الشرعي تماما والنظر يعني النظرة العملية تشهد بذلك ففرض الكفاية قبل أن يكون كفاية فهو إيه؟ فهو فرق طيب بعد كده المسائل مسائله ما هي المسائل التي يدرس فيها هذا العلم نقول مسائله هي تدوين المسالك تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها ويجتهد على ضوئها وللمسالك يبقى المسالك هو بيدون لك المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها يعني هو دي الفرق بين المجتهد وغير المجتهد نعم اه ماشي طب طب نستنى طب نعم نعم نعم نعم مشاكل كويس لكن يعني أنا بأنظر من منظور أقول مثلا افرض عرضة مسألة واجتهد المجتهد فيها مثلا قصدي فكر نص ساعة غش ما أخرج الحكم تبيج واحد مش مجتهد او واحد جاهل جعد طول النيل فكر فيها يبقى كده اجتهد ولا ما اجتهدش آت لكن غيره ليس له أجر بل عليه اسم كما قال ابتامين يقول لك هي دي الفارق أن فصول تقبل ولك المسالك التي يلتزمها المجتهد هذا أريد لك المجتهد ليس بالجهد بالجهد نأدى حسب قواعد وطرق ومسالك سيسير فيها لذلك إن خالف هذه المسالك لا يكون مأجورا لكن ابتامين يقول وهذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له شرطين في الحديث إذا اجتهد الحاكم اجتهد الحاكم. قال له لا يتردد بين الأجر والأجرين إلا إذا كان حاكما قال الحاكم أي يعني ويجتهد لذلك قال لو أفتى العالم بدون اجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق بدون اجتهاد لأنه مش في المثالك مش بعيد قال كده وخلاص. قال وإن أفتى الجاهل باجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق بس ثم يجي يجتهد وبيجتهد بعيد المثالك هنا ما هو يعرفهاش هيمشي ازاي فيها لذلك العلماء يقول لك لأنه لم يصب الحق يعني مثلا هو اجتهد وجعل كل فكر وطلعت المثالة صح في النهاية جل حلال وطلعت هي حلال فعلا يقول لك ياخد أخد أجر يقول لك برضو ما ياخدش أجر المثمين المثمين يقول هو آسم وان أصاب الحق ليه يقول لك لأنه لم يصب الحق ولكن الحق الذي أصابه يعني زي واحد يدور على واحد في الظلمة كده وماشي مش شاهد حاجة خبط فيه ذلك هو كذلك بالضبط هو ماشي مش عارف رايح بين ايجب صح معاه قال فهو آسم على تجرؤه واذا اردت ان تسير في هذه الطريقة تعلم يعني يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا انت عايز توصل هنا امشي هنا طيب خلاص متعلمكش ما, ما تمشيش اذا يقول حتى المجتهد اذا اراد ان يجتهد لابد ان يسير في المسالك والطرق التي وضعت له يعني مثلاً حدث إيهام تعرض بين دليلين دليل دي غير دي يقول لك أعمل فيهم ننفعش واحد يقول لك ترجح حفظ واحد واسيب الثاني يقول لك لا ده في طرق أول حاجة يقول لك تحاول الجمع زي ما هيأتي إن شاء الله بالتفصيل طيب عجلت عن الجمع يقول لك تبحث عن الناسخ والمنسوخ طيب عجل يقول لك تروح للتعارض والترجيح ترجح واحد وتسيب واحد طيب مش قدر أرجح يقول لك تتوقف إيه ده يبقى إيه؟ حدد أو تسأل الأعلم وفوق كل ذي علم عليم كل عالم ممكن يقف بمسألة وغيره يصل إليها يبقى لو دي واحد أول ما حدث يهمت عرضه هو عالم جلب دي ناسخ ودي منسوخ له لا أنت بشيك كده في الطريق غلط يعديت مرحلة لازم إيه؟ إذا كتلاقي العلماء ما يجي ناقش بعضهم بعضا بهذا الطريق يقول لك مثلا أنا قال إن هذا ناسخ وهذا منسوخ يقول لك لا يعني أقدر أجمع اللي خليني أعد أوصل الناس من سوق يبدأ أحاول به أجمع كل ذلك يبين أن علم ورصول الفقه هو الذي يدون لك هذه المسالك والطرق التي يسير فيها المجتهد على أفقها ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها أنا أكتفي بهذا القدر وفضلنا آه، عبد الرحمن بن مهدي، والله أعلم. عبد الرحمن بن مهدي، والله أعلم. والذي، آه، هو العلماء، أرسل له أراد منه أن يرسل له رسالة، يعني يضع له فيها بعض القواعد، فأرسل له الإمام الشافعي رسالة رسالة عادية وحق فيها بعض القواعد، فسميت بعد ذلك الرسالة من أجل ذلك، وأصبح هذا هو أول كتاب له. أزاكم الله خير وصلى الله عليه ورحمة الله أهو من مقررين نفس الكتاب مشكلة شفاين نوصول من علم نصول. هو في المرحلة ليت الكتاب اللي شرحنا للدور اللي فاتت شوان. نعم كله أن شاء الله